أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا An tusibu qawman bijahalatin fatusbikhu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum rasulallah.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 إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلخوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُسْبِخُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ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 Ulai ka humur rashidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim wa in ta'ifatan minal mu'minin qutatlu فَأَصْلِخُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِخُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْصِطُوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلخوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون